بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام ميم صاد كتاب أنذل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنسل فِى رَبِّهِ وَذِكْرٰلِلْمُؤْمِنِيْنَ اتَّبِعُوْا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ قَدْ نَزَّلَ وَكَم مِن قَريَةٍ أَْذِلَت الن غَ فَجَ أَ غَابَسُنَ فَيةً أَهُُم قَائُِ فَمَا كََ دَعقهُم إج قانون ان الناس ظالمين فلنن الذي نرسل اليهم ولنم اسلم المرسلين فلنن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ للحق فمن فقلت موادينه فأولئك هم المفلحون ومن وَن وَزينهُ فَأُولَائِكََّذينَ خَصِرُ أَافُسَهُ بِمَا كَُوا بِآيَاتِنَا يَظلمُود وَل قَدِ مَككَكُم فِي الأأَض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة السبب آدم فَس جد إلااائ بِلي سَلَ يينك من الساجذ